السلام عليكم. <السلام> <سؤال> إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شعور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من الله فلا مضل له، ومن فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله عليه وآله وسلم. أما بعد. وكنا ايها الاخوه الاحباب في اسمي الحفير والحافظ دراسه وتاملا وتدبرا والى ان بلغنا يعني قول المصنف ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام كما في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما احفظ الله احفظه الآن إن شاء الله عز وجل يعني أقوم بتلخيص لما تقدم ثم يعني أستكمل ما تبقى قال الله عز وجل إن ربي على كل شيء حفيظ هذه هدة آيات أو عدد من الآيات في اسمي الحفيظ والحافظ سبحانه وتعالى وربك على كل شيء حفيظ الله خير حافظ ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظ يقول المصنف زي الفخر وهذان الاسمان العظيمان دالان على ان الله سبحانه وعزوه بالحفظ وهذا الوصف يتناول امرين الله عز وجل والحفيظ الحافظ وهذا الحفظ يتناول امرين الحفظ بعلمه جميع المعلومات يعني الحفظ بعلمه جميع المعلومات فلا يغيب عنه شيء منها من باب التقريب وليس من باب التمثير أو التشبيه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى لكن تقول أنا حفظت هذا الشيء حفظت القرآن حفظت, حفظت صحيح البخاري حفظت صحيح مسلم حفظت صحيح مسلم هذا الحفظ هو حفظ هذه المعلومات وعدم النسيان، عدم النسيان، هذا معنى يعني من دار التقريب الله عز وجل الله سبحانه وتعالى والحفيظ والحافظ وهذا من الأوصاف أو من معاني هذه الأوصاف أنه سبحانه وتعالى يعني عنده الحفظ. بعلمه أو يحفظ بعلمه جميع المعلومات لا يغيب عنه شيء منها وقل هذا يقابل هذا الحفظ اللي هو إيه؟ النسيان وما كان ربك نسيا فالله عز وجل هذا تفسير لهذا الأمر الأول وهو الحفظ بعلمه جميع المعلومات وعدم النسيان فهو تبارك وتعالى يحفظ على الخلق أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم ويعلم نياتهم يعني هذا كله من غير نسيان بهذا المعنى الحفظ بعلمه جميع المعلومات فيحفظ على الخلق الأعمال ويحصي عليهم الأقوال ومن ذلك أن الله عز وجل وكل كراما كاتبين من الملائكه يحفظون على اعمال العباد والله عز وجل غني عن الكرام الكاتبين وغني عن الملائكه ولكن اختلط حكمته ذلك اختلط حكمته ذلك كما يعني ان الخلق يكون مثلا الآن بغشيان الرجل المرأة فيكون تكاثر الخلق والله عز وجل على كل شيء قدير انما امره اذا اراد شيئا ان يقوله كن فيكون بكلمه كن يملا السموات والأراضين باعداد يملؤها اعدادا هائله يا من غير حصر ولا عدد سبحانه وتعالى ويستطيع ان يخلق في اقل من طرفه عين يعني لا لا حصر له من السموات والأراضين والملائكة والإنس والجان والمخلوقات إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن لكن اختارت حكمته كما يعني إنهم خلق السماوات والأرض ما خلقهما في يوم واحد ولا في يوم اختبرت حكمته ذلك من غير عجز أن يكون ذلك يعني في أقل من طرفة عين فمن هذا المعنى قلنا المعنى الأول أو الوصف وصف وتفسير معنى الحفظ معنى الحفظ انه يحفر على خلق الاعمال ويحصل الأقوال ويعلم النيات كذلك وكل الملائكه ليحفظوا على على العباد اعمالهم إن, ان كل نفس لما عليها حافظ يعني بحث عليها ما تكسب من خير او شر يحفظ عملها ويحصي عليها ما تكس ما تكسب من خير أو شر، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبا، وهذا المعنى من الحفظ ما زلنا في النوع الأول يقتضي حاطة علمه بأحوال عباد كلها، طبعا هذا من باب يعني يعني إذا كان في المخلوق المخلوق إذا كان عنده إحصاء يه فيلزم من هذا الإحصاء الإحاطة التي تتناسب مع إيش؟ مع هذا الاحصاء الإحاطة تناسب مع مع الإحصاء. فكيف برب العالمين تبارك وتعالى؟ فيخترض هذا يعني الإحاطة يعني حاط هذا العلم بأحوال عباده كلها الظاهر والباطن السر والعلم هذا من ما بالتفسير الانسان ولا الأمر لا يحتاج إلى سلوك هذا الأسلوب. لبيان علم الله وإلى حفظ الله وإلى إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بأحوال العباد كلها الظاهر والباطل منها سرها وعلنها وأنه يكتبها في اللوح المحفوظ إذن هذه المعنى من الحفظ الذي قلناه يختلي إحاطة العلم علمه إحاطة علمه بأحوال العباد كلها على التفصيلات وأنه وكت... وك... أن يكف... يعني يغمر بكتابتها في إيه؟ اللوح المحفوظ تقتضي الكتابة في اللوح المحفوظ وتقتضي المجازة عليها بفضله وعدله سبحانه وتعالى هذا النوع الأول أو يعني قلنا ان هذان نسبان العظيمان دالان على أن الله عز وجل موصوف بالحفظ, بالحفظ وهذا الوصف يتناول امره ذكرنا الامر الاول الامر الثاني ايها الاخوه هو انه سبحانه وتعالى الحافظ للمخلوقات من سماء وارض وما فيهما يحفظ السماوات والارضين ولا يؤوده حفظهما لا يكرثه لا يشق عليه لا يدخله ذلك وجعلنا السماء سقفا محفوظا إن الله يمسك السماوات والارض أن تزولا يعني لئلا تزولا من اماكنهما كذلك من معاني هذا الحفظ يعني داخل في هذا أنه عز وجل تكفل بحفظ كتابه العزيز انا نحن نزلنا الذكر وهو القرآن وان له لحافظون انظروا كيف حفظ الله عز وجل القران أي كتاب ثاني معرض للتحريف والتغيير والتبديل وليس وس... كذلك يمكن بالمال وبأي طريقة من الطرق يحرف وقد يصنف بعضهم في مثل هذا الكتاب كتبا كثيرة جدا يغير فيها ويبدل والغلاف نفسه اللون كذا والأوراق نفسها والتجريد يمكن غير يمكن هذا ممكن في فنيات الطباعة ويضيع على الإنسان قل أين الكتاب العصلي أين كتاب العصلي ومع مضي الزمان يحصل التغيير والتبديل يحصل التغيير والتبديل مع مضي الزمان لكن هذا كتاب الله عز وجل الله عز وجل تكفل بحفظه وهذا من يعني المعجزات هذا يعني كلام رب العالمين وقولنا في الدرس السابق من الإنسان يعني هو يحاول أن يدافع عن كلامه وأن يحفظ كلامه وهذا الكلام وأعظم من يقيد هذا الكلام ويسجل هذا الكلام ويثق هذا الكلام ليسونه من التحريف والتبديل ومن ذلك الوثائق والأجوجة ولا أقول جوازات يعدونها من الأخطاء الشائعة من جوازات وأخطاء الشاعر ويقولون الصواب الأجوزة أينه ويعني وثائق وشهادات وأمور يعني من التحريف وكذا بسعي الآدميين فوالآن ترى كشفات في, يعني في بعض المؤسسات يعني الحكومية لحفظ الوثائق المتعلقة إنسانيتي مثلا يريد كشف في علامات الثانوية في التوجيه قبل أربعين عاما وأكثر يأتي وكذا ويدقق العلمات وكذا ويخدم له إلى آخره دون أي زيارة دون أي شيء يعني الله سبحانه وتعالى ألا يحفظ كلامه عز وجل وبالنعاني هذا الاسم أنه سبحانه الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون الله عز وجل أحفظ العباد من جميع ما يكرههم وحفظه نوعان عام وخاص العام يحفظ يحفظهم بتيسير الطعام والشراب تعلمون الإنسان إذا فقد الطعام والشراب يعني في مدة معينة وقد يتفاوت الناس في ذلك لكن قد يفقد الحياة بسبب عدم الطعام والشراب والهواء فالله عز وجل ييسر لهم الطعام والشراب والهواء وأسباب الحياة ويهديهم إلى مصالحهم سبحانه وتعالى هذه الهداية العامة الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وفسرنا هذا الكلام يدخل في ذلك هذا العموم للمؤمن الكاثر هداية الحلق إلى مصالحها التي يصير الطعام والشراب وأسباب الحياة وهناك الحفظ الخاص الحفظ الخاص وهو أنه يحفظ أولياءه من الشبه المذلة والفتن الجارفة يعني العباء الأولياء والتقوى والذين جاهدوا فينا لنهدينا ونسلنا وعز يعني يحفظهم من الفتن الجارفة والفتن المذلة والشعوات المهلكة فما قال الله عز وجل كذلك يحفظهم من الأعداء يدفع عنهم غائلة المشركين إن الله يدافع عن الذين آمنوا وعلقنا على هذه من يذكر التعليق على إن الله يدافع عن الذين آمنوا تفضل يدفع خطر المشركين على الذين آمنوا جميل اتباع الأوام الله وابتعاد عن من عام الله جميل كان عندي تعليق خاص أنا ما نتذكر التعليق تفضل أيها العسل المدافعة على قدر الإيمان جميل صح ربع. نفسه ما شاء الله وذكرنا ما هي الأسباب التي ليس فيها مدافعة لا أقول عن المؤمنين عن الذين امنوا عن المسلمين لماذا لا يكون عنهم دفاع يختلون يتعطى في وإلى واحتلال ومصائب بسبب ايه؟ انه في هناك فارق بين المسلم والمؤمن ان الله يدافع عن الذين آمنوا تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان وتحقيق العبودية لله رب العالمين طبعا نحن الآن ما نتكلم على جماعة معينة ولا نشمت لأنه يعني هذا واقعنا الآن نحن واقع أهل الإسلام الآن هذا هو الواقع أي معركة ياخذونها خاشرة سلفا ولكن إلا أن يشاء الله شيئا يعني الله عز وجل على كل شيء قدير يجعل هذا يضع فيه الماء من غير شيء على كل شيء قدير لا يجزه شيء لكن ذلك أسباب الله عز وجل قادر على أن يكون خلق دون يعني وطأ دون غشيان ايه وكيف ادم عليه السلام خلق من أبوه مثلا ومن أبو عيسى عليه السلام من ابوه على كل شيء قدير لكن لكن هذه طبعا قضيه المعجزات هذه بيد الله عز وجل والمعجزات والكرامات يعني لها ضوابط لها شروط إلها يعني فمن جمله الكرامات أن يعني دفاع رب العالمين عن المؤمنين وصد غائلة المشركين فإذا كان هناك عدم صد أو شيء من الانتصار لآل الشرك فيجب أن نراجع إيماننا إيه؟ يجب أن نراجع إيماننا إن الله يدافع على الذين أمر إذن في ضعف في الإيمان لم نبلغ به درجة ان يدافع الله عز وجل عنا أن يدافع الله عز وجل عنا سبحان الله كل شيء له قوانين عندنا يعني قوانين في العلوم قوانين في الرياضيات لها قوانين الطب والهندسة لها قوانين ولكن الدين الناس يقولون من غير قوانين خبط عشواء يأتي النصر بس يعني مجرد أنه يعني خلاص اذا اراد الناس شيئا ان يقوله كن فيكون ولا حول ولا قوه الا بالله ها ايش الكلام هذا الكلام هذا في يعني في قوانين في قواعد في سنن سنن اما الرياضيات لها قواعدها ولها قوانينها ولها قواعد في العلوم قواعد في الهندسي قواعد في الطب قواعد, قواعد قواعد قواعد اما الدين خلاص لما فيه خبط اشواء اي شيء خلاص ما في مشكل يالله يالله أعمل كنا يطلعوا في الساحات يالله انتصرنا كيف يعني بأي طريقة ايش الكلام هذا فذكرنا انه من جملة الحفظ لأوليائه خاصة إن الله يدافع عن الذين آمن لو العالم اجتمع عليهم وحققوا ما أمر الله وجل خلاص لابد ان يكون النصر باذن الله سبحانه وتعالى وكذلك الأمر وكذلك كان هذا مع النبي عليه السلام وأصحابه رضي الله عنه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك يعني احفظ أوامره بالامتثال ونواهيه بالاجتناب وحدوده بعدم تعديها يحفظك في نفسك ودينك ومالك وولدك في جميع ما آتاك الله من فضلك احفظ الله يحفظك في الدنيا تحفظ وتحفظ في الآخرة من كل مكروه ومن كل شر قل إن, الخاسري قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم الذين خسروا أنفسهم يوم القيامه وأكثر هذا الخسران الحفظ أكثر حفظ الخسران وقد مدح الله عز وجل عباده الذين يحفظون حقوقه وحدوده فقال والحافظون لحدود الله والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين يعني الذين يؤدون الفرائض المنتهون عن النواهي الذين لا يضيعون شيئا ألزمهم العمل به ولا يركبون شيئا نهاهم عن ارتكابه الحافظون لحدود الله طاعة تحقق اداء الفرائض ترك المعاصي وقال هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ ايش الايه سياق الآية وازليفت الجنة،, الجنه للمتقين وازليفت الجنه للمتقين غير بعيد ادنيت قربت الجنه للمتقين غير بعيد عليكم السلام هذا ما توعدون أيها المتقون أن تدخلوها وتسكنوها هذا ما توعدون أيها المؤمنون أيها المتقون أيها الصالحون لكل أواب لكل أواب حفيظ أواب من أبنية المبارجة على وزن فعال يعني كثير يعني يأووب ويتوب وينيب إلى الله سبحانه وتعالى لكل أواب حفيظ الأواب يعني كثير الرجوع عن المعصية التائب من الذنوب حفيظ حفيظ لكل ما قربه إلى ربه من الفرائط وهذا من الأدلة على أن الشخص ربما يعني يعني له أن يتسمى أو أن يسمى باسم الحفيظ يعني الإنسان يقال هذا فلان حفيظ والحفظ يتناسب مع ضعفه ومخلوقيته يسمى حفيظ يعني لا لا لا يمكن ممكن يقال الله فلان حفيظ الأمان مثلا سيدنا يوسف اجت مفردة يعني ما جاءت مضافة, مضافة. هذه لكل أواب حفيظ مفردة لم تضف نعم نعم يعني كذلك كلمة سميع بصير إنا خلقنا الإنسان من نطفة امشاج النبتري جعلناه سميعا بصيرا قضية الملك من إسماعيل الله عز وجل قعد فلان الملك ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك لكن هذا يتناسب مع مخلوقية الإنسان حتى هذا يعني الإفراد أو عدم الإضافة، إيه؟ وعدم التقييد وعدم النسبة، إنما يتناسب مع رافه مع معظف الإنسان، فيقال هذا حفيظ للأمانة، إيه؟ ويقال مثلا على التغريب إنه والله جاء هذا هذا إنسان من وصفاته أنه أمين، إنه حفيظ، إنه كذا، إنه كريم. رحيم. يعني عنده رحمة، لكن لا قال رحمن. إيه؟ لا يقال الله الله عز وجل ينفرد بهذا الاسم يتفرد به رحمن لا يجوز اشتراك الادم في, في ذلك آه هنا آه أيها الأخوة مدح الله عز وجل عباده والذين يحفظون حقوقه وحدوده فقال والحافظون لحدود الله وقال عز وجل هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ إذن هذه الجنة ادنيت وقربت لاهل التقوى والصلاح لكن لمن لمن قربت لكل يعني أواب راجع عن المعصية تائب من الذنب حفيظ لكل ما قربه إلى ربه من الفرائض يعني يحفظ الفرائض والطاعات ويحفظ نفسه من المنهيات هذا معنى إيه؟ الحفية هذا يقال أواب حفية من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب قلب تائب من ذنوبه راجع مما يكرهه الله إلى ما يرضيه ويدخل في هذا حفظ التوحيد من نواقضه ونواقصه شمس نواقض ونواقص البلاغ العربية نواقب وناقص جناس موضوع. ناقص جناس ناقص الحروف من جنس بعضها البعض إيه؟ ده هو اللي يعني الـ الـ في جناس تام وفي جناس ناقص. في جناس ناقص وفي جناس تام يعني لو حرف واحد اختلف يصبح جناس ناقص ويدخل في هذا حفظ التوحيد من نواقضه ونواقصه اذ هو أعظم ما ينبغي أن يحفظ ويصان وحفظ شعار الإسلام ولاصيام الصلاه حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى ونيش درسنا في الحفيظ الحافظ والله عز وجل مدح الذين يحفظون الحقوق والحدود وجاءت هنا ايه حافظوا على الصلاه على على الصلوات والصلاه الوسطى إذن يعني الله عز وجل مدح الذين يحفظون الحقوق والحدود وهذا يدخل في احفظ الله يحفظك وقوموا لله وقوموا لله قانتين مطيعين وأصل قنوت والطاعة وتكون الطاعة في الصلاة طاع لله في الصلاة بالسكوت عمنها والله والقنوت و... يعني معناها الطاعة وأصل قنوت أصل قنوت معناها الطاعة لكن جاءت هنا وقوموا لله قانتين فيها حديث إنه كانوا يتكلمون فلما انزلت قوموا لله قانتين يعني سكتوا ولم يتكلموا كذا. هذا الأمر يعني واضح لكن هذا من المعاني من المعاني وهذا لا يتعارض مع ذلك لأنه إمضاء أمر الله بالسكوت وعدم الكلام في الصلاة هذا من الطاعة لله سبحانه وتعالى وحفظ السمع والبصر والفؤاد كذلك يعني أنت مطالب أن تحفظ سمعك وبصرك وفؤادك عن كل معصية وأن تحفظ فرجك إذا يدخل الله جل مدح العباد الذين يحفظون الحقوق ومن ذلك يعني حفظ التوحيد حفظ شعار الإسلام مكسرات وغيرها أن يحفر الإنسان سمعه وبصره وفؤاده وأن يحفر فرجه والذين هم لفروجهم حافظون يعني هؤلاء حفظ فرجهم من الحرام فلا يقعون لا في زنا ولا نواط عياذا بالله إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم والأيمان الإيماء يعني في الحرب السبايا إيه؟ سبايا الحرب فأنهم غير ملومين فإذا فعلوا غير ذلك فهم إيه؟ ملومون فمن ابتغى وراء ذلك غير يعني الزواج وغير الإماء فأولئك هم العادون المعتدون وهذا من الأدلة على تحريم الاستمناء على تحريم الاستمناء لماذا يعني أرينا أحسنت اذن بعدم حفظ الفرج من خلال أزواج وملك اليمين فمن ابتغى وراء ذلك يعني غير الازواج والاماء فاولئك هم ايه العادون اي المعتدون الى امور كثيره امر الله جل بحفظها وجعل الثواب يعني ثواب هذا أنه يعني كما قل يعني ذكر الحديث احفظ الله يحفظك وأنه يدافع عن عباده المؤمنين وأنه يقيهم الشرور وغائلة المشركين ولا حافظ للعبد في دينه ودنياه وفي أي أمر من أموره إلا الله ليس هناك من يحفظ إلا الله عز وجل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين وتقدم هذا المعنى يقول المصنف رحمه الله وكم هو جميل بالعبد مع حفظه لما أمره الله بحفظه أن يتوجه إلى الله بالدعاء أن يعافيه في دينه ودنياه وأن يحفظه من كل شر وبلاء جميل جدا بالإنسان وشيء حسن مع حفظه لما أمره الله بحفظه أن يتوجه إلى الله بالدعاء لأن هذا من جملة الحفظ أن يتوجه إلى الله بالدعاء أن يعافيه في دينه ودنياه وأن يحفظه من كل شر وبلاء كما في الحديث لم يكن حديث ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات ما كان يترك هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وامن روعاتي اللهم احفظني واضح اللهم احفظني الله والحفظ والحافظ اللهم احفظني تدعو الله بالحفظ من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك أن اختال من تحتي وهو إيه؟ الخسر إذا هذا أيها يعني جميل بك أن تدعو بالحفظ أن من الله والنبي عليه السلام رأى أقواما مبتلين قد يصيبهم بابتلاءات فقال أما كان هؤلاء يسألون الله العافية أما كان هؤلاء يسألون الله العافية فلابد من اكثار من الدعاء أيها الاخوه هنا يعني اضافات خفيفه بعض يعني اهل اللغه قالوا الحفيظ معنى الحفيظ هو الحافظ هذا هذا الاخوه الذين يسالون يعني فعيل بمعنى فاعل الحفيظ بمعنى ايه الحافظ فعيل بمعنى فاعل قتيل يعني حافي بمعنى حافظ لكن قد تأتي فعيل بمعنى مفعول مثل قتيل بمعنى ايه مقطوع قتيل معنى مختول حفيظ معنى حافظ، فأحيان فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى إيش مفعول؟ <تصفيق> يعني إنك حميد قالوا محمود إيه؟ وقالوا حامد يعني تحمد عبادك الصالحين على ما فعلوا وأنت تحمد إنك حميد المجد محمود الممجد لا يمنعه. الذي يحمل بعض الناس أن يخصوا لفظ الجلالة بهذه المعاني ان كان هنالك يعني حقيقه امر لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في معرض ايات الله العظيمه يعني في الحفر الكعبة وكيف حفره الله عز وجل من اصحاب الفيل القصه المعروفه فإنها بنيت يقول يعني هذا يعني إنها بيت من حجارة بواد غير ذي زرع وليس عندها أحد يحفظها من عدو ولا عندها بساتين وأمور يرغب الناس فيها ومع هذا فقد حفظها بالهيبة والعظمه حتى لو حفظها بالحراس هذا كذلك يعني من حفظ الله عز وجل ومن حكمته ومن حكمته قدرته عز وجل أن يفعلها لا يدخل في الحذر ما يمنع لا يمنع, يمنع, يمنع ولكن بعض المؤمن قد تكون من غير حرص قد تكون من غير حرص يقول ومع هذا فقد حفظها بالهيبة والعظمه وقصدها جيش عظيم ومعهم الفيل فأهرب أهلها منهم فبرك الفيل هنا يعني يذكر بأن الفيل برك وامتنع من من المسير إلى جهتها إلى جهة الكعبة ثم جاء طير أببيل يعني جماعات في تفرقة فوجا بعد فوج رموا عليهم حصى هلكوا به كلهم هلكوا به كلهم يعني هذا حفظ الله جل نسأل الله جل ربنا يحفظنا إخواني فحينما يعني تشعر بالخطر لنفسك أو لإخوانك والآن نحن بأمسل هذا حقيقة لدعاء الحفيظ والحافظ لندعو لإخواننا الذين يذبحون ويقتلون ويعتدى عليهم في بلاد كثيرة وفي مناطق عديدة فعلينا أن نكثر من هذا الدعاء يا حفيظ احفظ إخواننا يا حافظ احفظ إخواننا، نكثر من هذا علينا أن نكثر من هذا الدعاء. إذا كان عندكم شيء نقول، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان في شيء؟ نعم.